بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس, الناس, الناس من شر المسواس الخناس الذي مسبس في صدور الناس من الجنة والناس